ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون